لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُم لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً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 وَإِن تَعدّونَ مَتَ اللهَّ ل تُحسوهَب إِ الله غَ لَغَفُور الرَّحيِيم واللغُ يَعلم ما تُسِّونَ وَماَا تُعَِنون والذينَ يَجْعونَ مِن دُون اللِ لا يَخلُقُون شَيْئ وَهُم يُخْلَقُون أَمْوَةٌ غَيْرُ حييائِم وَماَا يَشعرونَأَّ لا يُبعثون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 قَبَئِلَ يَنفَتَ اللهُ بِنْيَانَهُمْ مِنَ القَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ أَتَاهُمْ العَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ القِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشْقُونَ فِيهِمْ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السنم ما كنا نعمل من سوء بلاء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 ولله يَسْجُدُ مَا في السماوات وما فِي الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وَقَالَ الله لا تتخذوا إلهين اثنين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 بَتًا وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ الْأَلْسِنَةُهُمُ الْكَذِبَ إِنَّ لَهُمُ لا جََمَ أنأََّ لَجم رَوأَن نَّجُم مُفَْقُونطَ اللله لَقَذِ أَرسَلنا إلَاءُمَ مِ مِن قَبللِكَ فَزَن لم الشَّطانُ عم لَهُم فَوو يهُم اليوم فَهُو وَُهُم اليومَ وَلَهُم عَذاابٌ ليم.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 ان فِي ذَلِكَ لآيَةٌ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائغًا لِّلشَّارِبِينَ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 ثم كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ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 فَ بِالبَط الْ يُؤمنِنونَ وَابِنِعمَةِ اللِهُم يَككُرون وَيعبُدُونَ مِن دُون اللِ مَا لا يَملِكُ لَكُمْ رِزْقَم مِنَ السَّماوَاتِ وَالأَْرضِ شَيْئ وَلَا يَسْستَطيعون فَلَا تَضْرِبون اللِأَمْثَان إِ الله يَعلملَمواآنتُم لا تَلَمُون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 ألم يروا إلى الطير مصخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بُيُوتَكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَنِّكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَمِنْ أَصْوَافِ جَوَارِحٍ وَأَشْعَارٍ أَثَاثًا وَمَتَاعًا إلى حين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 وَوْف بِحد اللهِ إذا آهَتُم وَلا توَْ قضأَيمََ بعدَ توْكيدِهَا وَقَدج عَْلتُمُ الله لَيكُم كَفِياب إِ الله ي يعلملَ ما تَفعلون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 عَلَيْكُمْ فَتَزِلُّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا عَصَيْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 ولا ننجزي لهم اجرا باحسن ما كانوا يعملون فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انو ليس له سلطان على الذين امنوا على ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين بهم به مشركون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 ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فضَرَبَ الله مثقرَرِيَة كانتَت آمِنَةم مطُمَئِن التَّ يأتيها رِسْقُه رغَدًا مِن كل مكانٍ فَكَفرَت بأَنام الله فكفرت بأَعام اللهِ فَذااقَغ الله لِلباسَ الجوع والالْخَوْوف بما كانوا يَصمَع وَلَقَذِ جأَكُمْ رَسُون مِن غُمْ فَكَذبُهُ فَاقَذَهُم العذاابُ وَهُمْ ظَالِمونون فَكُلوا مِمَّْا رَزَقَكُم اللهَّهُ حَلَلَ طَييبَ وَشكُرُون نعمْمَةَ اللهِ إِ كُْ تُمْ إاجُ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 ثمَُّ إِن رَبكَ للَِّذينَ عَمِن الس وَأَبِجَانَةِ ثُتَبُ مِن بعدِْ ذَانِكَ وَأَصْلَحُ إِ رَبكَ مِ بعدَعْدي لَ غَفُور الرَّحيِيم إِ إبْري مَكَانَ أَُّةَ قَانِتَ للِلَّ يحَنِي فَ وَلَلمم يَكُ منِنَ الْ شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنك وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك لاتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 اضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.